لغة العربية فخر أبي، وهواها يجي في دمي. لغة القرآن وخير نبي، سكنها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي، سكنها الروح كما أمي أمي لغة لمجاد البراق رغم الأزمان لها عبق كعلوا رايات غفاقة وتضيعوا جزاها وتسالق لغة لمجاد البراق رغم الأزمان لها عبق أمي لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المصارين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على أن تبعان بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد نرصنا اليوم في إن وأخواتها ماذا قال؟ قال المؤلف رحمه الله وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن وكأن ولكن وكان وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع قال الشارح رحمه الله القسم الثاني من نواسخ المبتدا والخبر ان ان واخواتها هذه من نواسخ المبتدا والخبر المبتدا مرفوع الخبر مرفوع لكن اذا دخلت ان واخواتها تنسخ المبتدا والخبر اي نظائرها في في العمل الا خواتها يعني نظائرها ممثلتها في العمل وهي تدخل على المبتدا والخبر فتنصيب المبتدا اللي كان مرفوع من قبل تنصب فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر بمعنى انها تجدد له رفعا غير الذي كان له هو المبتدا مرفوع ولكن ان هذه تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى اسم خبرها وهذه الادوات كلها حروف ان واخوه واقولها حروف وهي ستاتون الأول ان بكسر الهمزاء والثاني ان بفتح الهمزاء كيف كيف هما في جوج للتوكيد وإنما هذه مكسورة الأولى والثانية مفتوحة إن أن وهما في جوجة يدلان على التوكيد كإنك أن يدل على التوكيد ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدا يقوم نسبة الخبر للمبتدا. نحو ان اباك حاضر ان هذه لان حب التوكيد ونصب اي اباك اسم من, من اسماء الخمسه ان صح ولا حاضر ونحو علمت ان اباك مسافر هذه ان المبتدا علمت ان اباك مسافر وثالث لكن لكن علم من ومعناه الاستدراك تكون في قاصد كلام ولكن تستدرك بعض معناه الاستدراك وهي تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهمون فيه نحو محمد شجاع قال نفهم كل محمد هنا شجاع ربما عنده ثاني خصال ربيح لكن هنا يحب استدرك محمد شو شو شجاع لكن صديقه جبان لكن صديقه جبان ها هو استدرك هنا صديق لهم جنعاه صاحبه جبان لا هو والله يستدرك من منه هو نفسه محمد شجاع لكنه غير كريم مثلا او نحن يعني به في هكذا تستدرك يعني الشيء اليه والرابع كانه وهو يدل على تشبيه المبتدا بالخبر هذه كأنه تشبيه التشبيه المبتذب نحو كأن الجارية بدر أو كأن زيدون ش مثلا نعم كأن الجارية أي. هذا تشبيه أو شبه يعني الجارية بالبذار والله تشبه لكن إن إنسان زيدون زيدون كالأسد مثلاً. والخامس ليتا ومعناها التمني. معناه تمني. ومعنى تمني هو طلب مستحيل ليتا كذا. هذا يعني مستحيل. أول ما فيه عشر. لا ليت الشباب عائدون. شبابيون كما علينا نرجعهم كل صغير ابدا ليت الشباب يعود ولنح ليت الباليدة ينجحوا هذه الاولى ما فيه ما يعني مستحيل ليت الشباب يعود هذه يعني مستحيل وليت البليده ينجح ربما بقى ينجح لنقط فيه عشر يعني في عسر والسادس لعل وهو يدل على الترجي لعل هذه تدل على الترجي ولا التوقع ومعنى الترجي طلب الامر المحبوب ولا يكون الا في الممكن شيء اللي ممكن مش مستحيل نحو لعل الله يرحمه أيه. هذا ترجم من الله سبحانه وتعالى ومع التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته لعل العدو قريب منا هذا وقوع الأمر المكروه في ذاته لعل العدو كيف نقولها لعل لعل لا عله ايش انا ترج لا عله ترج هذه فنجي بها وعلى بالنسبه للتحضيره قال خبره وعلى ربعيه ثم ظاهر عليه اللي كان يقولت مني لا تحرك من من من من من من من من من من من من من من من من من من من ليت من من من من من من تمني تمني من من من من من لكنك تفضل ان تتفضل ان تتفضل ان تتفضل ان ان تتفضل حاضر تتفضل ان تتفضل ان تتفضل ان تتفضل ان تتفضل ان تتفضل ان تتفضل و انا هناك من اجل ان اردت ان اردت ان علمت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت في اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان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 أي والله لكن محمد وشوجع لكن صديقه جبان محمد محمد خطر لكن الاستدراج حافظ الاستدراج صديقه اسمها مصوت وصادق مضاه الله جبان خاضر جبان <مثل> خاضر نعم نتاوه من أن خالد غير متعلمين لكن أخلاقه فاضلا خالد غير وهو موت متخجل نظامي لكن عارف لكنه لقينا حافظ ركشي وتوهم وانا في المخديوه حافظ ركشي قلت لكن, لكن هي اللي <تصفيق> اسمه آه لكن تمنني طلب دا... الت... حرب حرب دا... حفر... من المستحيل ليتنا ليت الشباب يعود يوما ليت حرف تمني تمني مستحيل والله فيه مستحيل صحيح صح ايه ايه شهدرا اسمها من وسط بعاده الطايره في ليت ينجحوا حق و تمني هذا واش فيه عسر والله فيه العسر شي مستحيل أحيان. صح اسمها في طالبنا تصدر الطالب الطالب مطبوعه وجمله على الخبر ظن ماذا قال المصنف رحمه الله قال رحمه الله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 هذه اللواء أخوتها تنصب يعني تغير المبتدا والخمر كما إنا وكما كان يغير المبتدا والخمر لكن هنا ظن هذه اللواء أخوتها ألي هنا تنصب تنصبها المفعولين والمفعولين يعني الممتدى والخمر يصيروا مفعولين لها وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدا والخبر ضمنتوا وأخواتها هذه سمها من أفعال القلوب يعني ما يشيء سمع الله من أفعال القلب ضمنتوا يهربن ظن ظن وهكذا لا ضمنتوا يعني نظائرها في العمل وهي تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما جميعا ويقال للمبتدا مفعول أول هكذا سموها الأول المبتدا يصير مفعول الأول والخبر يصير هو المفعول الثاني لها وهذا القسم عشرة عشرة أفعال الأول ظننت نحو ظننت محمدا صديقا أعلموا هذه. ضمنتو. ضمنتو فيع على على السكون الأول. نصوب عنده نصبه الفتحه الظاهره صديقا مفعول ثاني نصوب وعلامه نصبه الفتحه هاي فانتم محمدا صديقا هاي فانتم محمدا صديقا والثاني حاسبته ولا حاسبته نحو حاسبت لا لا نافيا حاسبت في الماضي والحسبان هذا تبع بالقلب والله بالقدام صح حاسبت المال نافعاً كذلك ليك حاسبت فعل ما فعل و... والمال مفعول أول والثاني خلت نحول خلت الحديقة مفميرة والتي قمت زعمت ها زعمت يعني كذلك معناها كما ظلمت في اللي يعني من زعمت نحو زعمت ذكرا زعمت يقولوا فعل ما فعل تنصب ما والسادس علمت نحو علمت الصدقه منجيا خامس خامس رايت رأيت نحو رايت إبراهيم مفلحا رايت إبراهيم مفلحا هذه رأيته مش يشفته يعني بعينك يعني انت رأيته بلي أنه إنسان مليح ومن إنسان شجاع يا رأيته. في يعني في قلبك وشي رأيته إذا كنت رأيت الله صلى الله عليه وسلم عليك لا تنصر مفعولين تنصر مفعول الأول باركة علمت اني رأيت إبراهيم مفلح وعلمت نحو علمت الصدق منجيا يعني اعتقد الصدق باللي هو اللي نجي وجدت نحو وجدت صلاحة باب الخير يعني جربت جربت وعرفت بالليل للصلاح وده بالخيم ماشي وجدته بمعنى جاوجه ووجده هكذا مبقى الخير والثاني اتخذته نحو اتخلته محمدا صديقا يعني جعلته صديق والتاسع جعلته نحو جعلته الذهب خاتما يعني سيئته الذهب درته خاتم والعاشر سمعته نحو سمعت خليلاً يقرأ وهذه فيها, فيها نظر فيها إذا قلنا سمع مثلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فمن هما هم قال بعض العلماء يقول لك سمع هذه ما تنصرش مفعولين الا السمع الا الله الا اي في الحال الاسم المنصوب الثاني يكون حال يكون حال. يكون حال الثاني يكون حال والنون مرفوعه اي لا يستغرب تنصب هذه شنو نعبروا الشيء هنا هذه هذه في المضارع ها الجمله حاليه ها سمعت خليلا يقرأ كيف كيف يعني سمعتوا فعل وفاعل تنصب يعني نقول مفعولي اذا جعلناها يعني سمعت بالاذن خليلا مفعولها الاول والثاني يقرا مفعولها الثاني واذا قلنا سمعتوا بمعنى الاذن تنصب الاول والثاني يكون مرفوع الحال القسم الاول من هذه الاقسام يفيد ترجيح وقوع الخبر القسم الاول وهو أربعة أفعال من هذه وظننت، حسبت، خليلت، خلت، وزعنت هذه الأربعة هذه تفيد ترجيح وقع الخبر بالذي الخبر مرجح بلي وقع الخبر وهو أربعة أفعال وهي ظننت، حسبت، خلت، وزعنت القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخمر وهو ثلاثة وافعال يفيد اليقين بس الترجمة وهو ذات وافعال وهي رأيت بمعنى الرؤيا القلبية وعالت ووجدت والقسم الثالث يفيد التصير والانتقال شي شيء كان هكذا وصيرته كذا وكذا حاجه وهو فعلان وهما اتخذته اعطيها افرق يعني اتخذ يعني صيرته وجعلته جعلته كذا وجعلته كذا هذه رنا واخواتها ولا تفيد <تصفيق> ترجيح وقوع الخبر بالظن ظننت محمدا صديقا المفهوم يعرفه ثاني حسبت المال نافعا خلت الحديقه مثمره زعمت بكرا جريئا هذا هو الشيء يفيده يفيد ترجيح وقوع عندها الخبر, الخبر بالظن يعني بالظن القسم الثاني يفيد تحقيق وقوع الخبر باليقين رأيت إبراهيم مفلحا هذا يفيد اليقين وقوع الخبر باليقين علمت الصدق منجيا ما فيه شك. وجدت الصلاح باب الخير ثالث يفيد التصيير والانتقال نحو التاخذ محمدا صديقا هذا شيء يفيد التصيير والانتقال أول الرابع يفيد النسبة بالسمع سمعت خليلا يقرأ كيف تخليني يا يصفون والسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين باب إن واخواتها عمال كان عكسه لإن أن لكن ليس أولى عد دواك تقول إن مالك العالم ومثله ليس الحبيب قادم اكد بإن أن شبه بي كأن لكن يا صاحي للاستدراك عن وللتبني ليس عندهم حصل وللترجي والترجي والتوقع الى باب ظن واخواتها اغضب بأفعال القلوب مبتذا وخابرا وهيا ظننت واجذا رآ حسبت واجعلت زاعما كذاك خلت واتخذت عالما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا الأزمان لها عبق